هداوة للحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين Muhammedun, Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. <تصفيق> وَكَفَا مِ <من> اللَّهِ شَهِدًا هو <تصفيق> الَّذِي أَوْ encuentran tanना 蒙 وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ ۖ رُّمَّاحًا ۖ Uh oh, oh. za oh. oh. oh default ah. 嗯然後 غَنَّى عِنْ أَخْرَجَ الشَّوْطَ أَنَّهُ فَزَرَفَ فَاسْتَظَلَّهُ عَلَى السَّ فالستون لان وانستا على سن كينيو ايت Ng wow, ai I don't know la لا الا الله والله اكبر ولله الحمد ولله الحمد وا Tuhan, Tuhan Tuhan, Tuhan Ngerti, Məsəl! Yeah. Yeah. Yeah. və də qor